فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائنا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ما بنعمة ربك فحدث